أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أ فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما عليها من فروع والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهير دَبَصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنِيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا وَالنَّ وَأَخْلَ <تقف> بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادٍ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَى كَذَلِكَ الخروج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 فألقئاه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد. اتختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا ما تعدون لكل أواب حفيد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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى, إن في ذلك لذكرى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب